فَاخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا دَسَدَ لَهُمْ خُوَارًا فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ قَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُوا إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا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 قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى قال يا هارون ما منعك اذ رايتهم ضلوا الا تتبعن اف عصيت امري قال يا ابن ام مِلا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تُوقِبْ قَوْلِي قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِي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 இன்னுஃபுரில இலஹி கல் வலை ஆக்கிஃபனு கொலநிசிந انما الهوكم الله الذي لا اله الا هو وشع كل شيء علما